মালি সে পে এপরে أسمع أنت المعد لكل ما يتوقع علي مالي, مالي سوى طرعي لي مالك حيلة فلئن ردت فأيوبا নিশ লোক রান হা ফুল হা ফগুলিয়া হা সরি ফুল তো পাল ফগুল কাল পাশ والبوار والبوار سعادته لكل عاشر قلب يتوالى